ففَرَأَ تَمَن التقَدَ إلَ هوهُ وَضَلهُ الله على عِلْم وَخَتَنَ على سَّي أقأَ تمَن التقَدَ إهم هَوهُ وَظَم اللهعَائ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ سمعه وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِمْ مِن بَعْدِ اللَّهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الزهر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الزهر وما لهم بذلك من علم وما لهم بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبِعَ آبَاءَنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَيَّنَ لَهَا الْمُفْسِدُونَ وَكَذَّبُوا بِهَا وَكُلَّمَا أَتَوْاكَ قَالُوا أَساطيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُفْتَرُونَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريب فيه. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُنْزِلُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ولكن وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ يَلْقَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْصُو الْمُبْطِلُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْصُو كل امه تدعى إلى كتابها كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 الذين امنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وامنا الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 كُنَّا غَيْبًا فِيهَا قُرْتُ لَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُ إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ قُلْتُ لَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إن